بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ب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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم وشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يتربون وإذا خيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الادّست وَقَدْ لَرَأَتْ فَلَمَّا أَظَاتْ مَا حُولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي غُرْبَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمُّ بُكْمٌ عَمِيقٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آدانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما وإذا أغلب عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعطدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة, فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالبون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما فما فوقها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم, ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم Adam الأسماء كلّهم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة ف فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك أَلَمْ قُلْنَا لَكُم إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا دَمُسْكٌ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل لهبطوا بعضكم لبعض معدوم لكم في الأرض مستقر ومتعين الحين فتلطفا دم من ربي كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم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 عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وايا يصدقون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا اياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون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 عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤ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 جيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عسونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ لكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب, فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَخَالَتُمُ الصَّعِقَةَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ أَعَذْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَوَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ قلوا من طيمات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ كل دخلوا هذه القرية فكل منها حيث شئتم رادوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فازلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء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 فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ دُونَ هُوَ خَيْرٌ مِصْرًا فَيَنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَمُرِبَتْ عَلَيْهِ الْضَلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 قوته وذكره فيه لعلكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك فلولا صبر الله عليكم ورحمته فلولا صبر الله عليكم ورحمته لكونتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا من السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بطره قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دولنا ربك يبيل لنا باهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إن يقول إنها بطة صفراء وفاتح اللونها تسون ناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البطة تشبه عليه إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَانَ وإذ قتلتم نفسا فاذارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ ۖ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ لِيُحَا فلا تعقلون أولا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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم مصراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلا بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل لكفرهم. قل بئس ما لَيَتَمَنَّوْنَ وَمَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَطُوا يَوْمَئِذٍ لَّوِ اعْتَدُوا لَوْ يُعَمَّرُونَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُمْ بِ عذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عنوى المجبرين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا, مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان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 يَغْرُونَهُمْ أَنِ اشْتَرَوُا مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرًا فِيهِ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يا حَسَدَتْ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْحَقُّ فَأَعْفُوْ أَصْفَحُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ مُتَّقِيْنَ أَوْ مَا لَهُم فِي قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ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 أينما تولوا فذم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخل الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنه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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تغطى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع علمته قل إن دواه الله هو المدى ولئن اتبعت بعد الذي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 سِنْ شَيْئَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُوٌّ وَلَا تَرْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا مُصْرُومٌ وَإِذْ بَكَلَ أَبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ بِكَرِمَتِهِ فَأَتَمَّهُ النَّقْلَ مِنْ لِلنَّاسِ إِمَامًا إِبَامًا قَالَ وَمِن واجعلنا البيت مثابة للناس وأملا واتخذوا من مقاهي إبراهيم مصلا وعندنا اجعل هذا بلداً آمنا وارزقا له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كثر فمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإن يرفع إبراهيم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 جَزَا وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَتَّقِ رَبَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَهْدِهِ سَبِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ قَالَ لَهُ العالمين. ووصى بها إبراليم بنين ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمكم ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل لت حنيفا وما كان من المشركين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغته ذلك لها ما كسبت ولا هم ما كسبت ولا تسالون عما كانوا يعملون سافر وكذلك جعل لغرف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شغر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شغرا وإن الذين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 من حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وان انه له الحظ من ربك والله بغافل عما تعملون ومن حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت ألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشووا واخشوا لي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيانا لآيات بقوم يعطيون ومن, ومن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 ذَلِكَ أَوْ اثْنَانِ فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم هیلی hey. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس المر بأن تأتنه وقاتلوا في سبيل واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العطاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا للألباب ليس عليك جوه جن والب السرداد ومن الناس من يشري نفسه في غم الله والله راضون بالعباد يا خير فلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَمِنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِيَعْلَنٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُبُرٌ لَكُمْ وَعَسَى وَسَأَلُونَكَ عن الشَّهْرِ الحرام قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ولا حبي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 حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عرقة لأيمانكم أن تبقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين الناس love. Ain't oh oh of the, the, the, the... أمدّوهم على الموسع قدروا وعلى المقتير قدروا متعمّل معه في حقاً على المحسين وإن طلبو من قبل أن تمسوه وقد فرّضتم له فريضة فنصف ما فرّضتم, فنصف ما فرضتم yeah إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسه من معروف والله عزيز الحكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم ما هم موت ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا ملكا قالوا ان يكون له الملك عليه ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم يأتسعه من الماء قال فَلَمَّا فَصَل طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَبْتَلِيكم بِلَهَبٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَم فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَم فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُ فَلَمَّا جَاوزَهُ وَالَّذِي والكافرون هم الضاليون الله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 أسألوا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سلام في كل سنبلة مئة حبة والله وله ذرية ضعفاء فأصابها يعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله الآيات لعلكم تتفكرون ولا ویا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 ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا وله كالسرين the oh. لا يذكر أحدهم الآخر ولا يأبشه الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأوه أن تكتبه صغيرا أو كبيرا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته من یک